تقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله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 يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغون يخرجونهم, يخرجونهم من النور إلى الظلمات.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 وتبين له قال أعلم, أن الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى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 ك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة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 لا اذل لهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف قول معروف ومغفرة خير من صدقة تبعها اذا خير من صدقه يتبعها اذا والله غني حليم قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذا والله غني حليم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 وَمَسَلُ الَّذينَ يُم فِقُونَ أَموَالَهُ مُمَتِضَه أَمَ الضَّاتِ اللهِ وَتَسبتَ وَتَسبتًَ مِنْ أَفُسِهِم كَمَسَلِجََّ جنة, جَنَّةٍ بِرَبُوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَآتَتُْكُ لَهَا ضفَيين. فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري, تجري من تحتها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 الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله يعدكم فردا منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمه من يشاء يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا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 وَإِن تُخْفُهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 وَمَا تُنفِقُ مِنْ خَيْرِهِ يُوَفَّى إلَيْكُمْ وَأَن تُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ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 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجورهم عند, عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَتَقَ الله وَيُعَلِّمُكُمُ الله وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم وَإِن كُنتُم على سَفَرٍ وَلَم تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ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 غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا إن نسينا أو أخطأنا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 واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد بثنائك نستفتح الدعاء والرجاء نستفتح دعاءنا بالذي هو خير سبحانك سبحانك سبحانك يا اهل الثناء والمجد اللهم عليك نقبل وإياك نسأل وبك نتوسل ورحمتك نرجو وعفوك نؤمل إياك نقصد بامالنا وعليك نثني بصنوف أقوالنا ورضوانك نبتغي بأعمالنا وإليك نرجع في اختلاف أحوالنا ولك نلح بطلبنا لانك يا ربنا لكل راج ملاذ ولكل خائف معاذ ندعوك ونبتهل اليك ونسالك يا الهنا ويا خالقنا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 نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجا من ولا منجا ولا ملتجئا منك الا اليك اللهم اات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها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 اللهم إنا نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والخطايا والعصيان اللهم آمنا في أوطاننا أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين اللهم ارزقهم العمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا نور المستوحشين في الظلم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم الطف باخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كل اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كل اخواننا المسلمين في كل مكان في فلسطين في سوريا في بورما في مصر وفي مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين يا يا رب يا رب يا رب اغسل حوبتهم تقبل توبتهم فرج كربتهم اجب دعوتهم ثبت حجتهم اللهم أعذهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب الأرض والسماء اللهم واكتب لهم عيش السعداء وحياة الشرفاء وموت النبلاء ونزل الشهداء ومرافقهم فقت الأنبياء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء وإجابة الدعاء يا ذا المن والعطاء إلهنا إلهنا إلهنا تقبل شهداءهم تقبل شهداءهم فك أسراهم اربط على قلوبهم ارفع راياتهم أنزل السكينة عليهم أنزل السكينة عليهم أطعمهم يا ربنا من جوع وسقهم يا ربنا من ضمأ أم يا ربنا من خوف واكسهم يا ربنا من عري الهنا لا تجعل للظالمين عليهم سبيلا لا تجعل للظالمين عليهم سبيلا لا تجعل للظالمين عليهم سبيلا واجعل اعداءهم في أعينهم قليلا واجعلهم في اعين اعدائهم كثيرا انك على ذلك قدير وبالاجابه جدير اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا و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 ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ايما إلا زوجته ولا متزوجا إلا من ذريه صالحة أعطيته ووهبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضاها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا يا حي يا قيوم يا دائم المعروف يا قديم الإحسان يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهنا وبلغنا اللهم بهما إحسانا وارزقنا برهما في حياتهما وبعد مماتهما واجعلنا اللهم ممن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما اجعلهما في الدنيا آمنين وفي الآخرة مطمئنين وعلى الصراط ثابتين وإلى الجنة وافدين واحفظهما من كيد الكائدين واحفظهما من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين يا رب العالمين اللهم اجعلنا لوالدينا من البارين وللرحم من الواصلين وللأزواج من خير الأهلين وللأبناء من خير المربين وللمسلمين من المحبين الناصحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا بارئ البريات يا غافر الخطيات يا مطلعا على الضمائر والنيات يا أمان الخائفين يا سلوة الطائعين يا حبيب المحبين يا من هو عند قلوب الضعفاء والمنكسرين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا, فهبنا جميعا لسعة عفوك يا كريم اللهم اغفر لنا الغدرات اللهم اغفر لنا الفجرات اللهم اغفر لنا الذنوب التي بيننا وبينك اغفر لنا ذنوبا علمتها وما علمها الناس سترتها علينا في الدنيا فأكرمنا بسترك في الآخرة يوم العرض عليك يا ديان إلهنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ظلمنا أنفسنا ظلم كثيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا فاغفر لنا مغفرة من عندك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مثبت القلوب يا مثبت القلوب يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اجعلنا يا رب ممن يعتز بعزك ويرشد بعلمك ويأتمر بقولك ويتعظ بحلمك ويتزود بفضلك يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحومة واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا ضالا ولا محروما ولا مخذولا ولا مذموما يا رب احرسنا واكلأنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام واحفظنا بقوتك التي لا تضام يا رب يا رب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 فاقضها لنا يا قاضي الحاجات إلهنا اجتمعنا في هذا المكان المبارك لكل واحد منا حاجة لكل واحد منا مسألة لكل واحد منا دعوة لكل واحد منا سؤل فبعزتك وكرمك وجودك يا كريم يا كريم يا كريم, يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم لا تصرفنا من هذا المكان المبارك إلا وقد اعطيتنا حاجتنا واستجبت لنا دعوتنا وقضيت لنا مسالتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اجعلنا يا ربنا ممن تقول لهم في ختام هذه الليلة عبادي سلوني وعزتي وجلالي لا أرد لكم دعاء انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات برحمتك يا أرحم الراحمين